ولا شربت شراب الماء من عطش صلوا على النبي النبي صلاته كان لا القمر محمد بيفهم على, على النبي صلوا صلوا على and everyone. Shaman Savibu the Sunsaw Świętym nabija يرفع ايده معانا والشباب يرفع قدام